الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله ومن حكيم. إذ يغشيكم المعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الْأَعْنَاقِ واضربوا منهم كل بنان ذلك بِأَنَّهُمْ شاء يقضوا الله ورسوله ومن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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبا ومن يولهم يوما متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد من الله جهنم وبئس المصير أَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ, الله رَمَى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 فقد جاءكم الفتح وإن فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله لا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شروى الدواب عند الله الصمّم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 واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا ان وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا من خاصة وعلموا وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم.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 الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان عند الله عنده أجر عظيم ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك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 we gaan hierover praten. We gaan hierover praten. فَكَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليصدوا عن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ليميز الله الخبيث من الطيب ويدعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيدعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت ثنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للأولين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 وصون والدى القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تلتقى الجمعان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 وَذَكُورُ اللَّهِ كَثِيرٌ الَّلَّا تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبْ رِيحُكُمْ وَصَبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيارِهِم بطرا اشتركوا <تصفيق> زين. ترؤون إنني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رض غل هؤلاء دينهم وما ويتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوكوا عذاب الحريقا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 كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن سر الله الذين كفروا فهم لا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مروة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خِيَانَةً فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من وإن في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن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 يا أيها النبي حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن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 والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فِيمَا أَخَذْتُمْ عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله غفور رحيم أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن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 إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير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 وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم